بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او عليه ورتل القران ترتيلا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 والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحسوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون من ارْضُوا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرُؤُوا مَا تَيسَّرَ مِنْ وَاقِيمُ الصَّلَاةِ وَآتُوا الزَّكَاةَ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا